أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُودٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إِنَّهُ أواب إِنَّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الْحِكْمَةَ وفصل الخطاب وهل أَتَاكَ نَبَأُ الخصم إِذْ تسوروا المحراب إِذْ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 فويل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب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 فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضِغْثًا فاضرب به ولا تحنث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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَكِّئِينَ لَحُسْنَ مَأْبِبٍ جَنَّاتٍ عَلَيْهِمْ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَبْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٌ وَشَرَابٌ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 فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار.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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساددين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قال خَيْرٌ خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رديم وَإِنَّ عَلَيْكَ عليك لعنتي إلى يَوْمِ يوم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 وَلَفَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَئَم لَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ